اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر عبادك في الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان اللهم ثبت اقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وآهدنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليتك ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالي لك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك لا من ولا من منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشية ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جلتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وقواتنا أَبَدًا ما أَحْيَيْتَنَا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا عَلَى من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا إلى واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم فاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه نعوذ بك من شر نفوسنا ونعوذ بك أن نقترف سوءا أو نجره إلى مسلم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة